كبد رطبة يشمل الإنسان والحيوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به متفق عليه قوله يطيف بركية يدور حول بئر لم تطوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله زاد مسلم تعجبا وفزع بقرة تكلم فقال فاني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ الذئب فذهب منها بشات فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فاني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم متفق عليه قوله وما هما ثم ليس حاضرين وقوله عدا من العدوان وقوله السبع المفترس من الحيوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه وفي رواية لمسلم فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت منه ثم قال لما فعلت هذا، قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له، متفق عليه، قوله ثم ذروا نصفه، فرقوا نصف رماده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض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 Aan de ene kant de dag Achhado, anna Muhammad, de Ressul anna Muhammad, de Thank Allahu akbar. هم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته نودي لصلاه المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف في المدينه المنوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك يا الله أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها واخرها على نيتها وسرها اللهم انا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظم لحما بعد الموت لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا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 إنا نسالك ونتوسل اليك بان تعيننا على امتثال اوامرك واجتناب نواهيك وان نفعل ما تحبه وترضاه عنا اللهم اجعلنا ممن احب لله وابغض لله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 والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك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 تراسوا <تصفيق> اعتدلوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 فمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لقد اختار الله الانسان ليستخلفه في الارض فوهبه العلم مناط العمل والتشريف ومنحه العقل مناط الخطاب والتكليف قال تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن